فَجَعَنهُ فِي قرار مَّكين إَِا قَدَر مَعَلُون فَقَدَرنَا فَنِعمَ القادِرُون وَإِلُه يَمَئِذٍ للِمُكَدّبين عَلَ نَّجْعَِ الأرربَّكِ فَاتَ أَحْيأَو وَأَمواتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قَلَقَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم